ل و ل و ل ه ا ل ن ا ل ل م ي للعلوم ا ل ع ا ل م ي ن you you、yeah. w you